هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليهره على الدين كله ولو كره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 هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن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 فَلاَ تُلِمُّوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أن الله مع المتقين